وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم عقيمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم عنكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وعز فوزا عظيم أما بعد فإن أسرق الحديث كتاب الله هدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجئنا وإياكم العذاب النار نحمده جل على أنبلغنا وإياكم شهر رمضان ونسأله جل على أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا وإياكم من الوثقاء من النار في هذا الشهر المبارك كما نسأل يجل على أن يغفر ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا جميعا ذلك اليوم بعنوان أذكارك في رمضان أذكرك في رمضان لا شك أن الإيمان يزيد وينقص في قلب المؤمن كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة وطبعا زيادته تكون بالطاعات ونقصانه تحدثه المعاصي تحدثه المعاصي ولا شيء من أعمال الطاعات أفضل من ذكر الله فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوهم أن تلقوا عدوكم لا لكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضعبوا أعناقهم وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قالوا بلى قالوا بلى قال ذكر الله ذكر الله والله تعالى لم يأمر بأن يذكره فحسب بل أمرهم بالإكثار من ذكره فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا وقال جل وعلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأثناء من ذكره في كل حال فقال والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي على جميع أحوالهم وطريقة جلوسهم واتكائهم ووقوفهم يعني عليك أن تدقو الله جل وعلا في جميع وضعياتك وأنت قائم وأنت متكس ما هكذا ووعد الله جل وعلا الذاكرين بالأسر العظيم ووعدهم بمغفلة الذنب عالماء الذكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم ماذا مغفره واجرا كيف هو عظيما كل هذا بسبب الذكر يعني عود لسانك ذكر الله حتى يعتاج إذا عوّدته اعتاد كالذي يعود لسانه الغناء والذي يعود لسانه كطرة الكلام الفارغ إذن هذه العضلة السائلة إذا عوّدتها في الخير اعتادت وإذا عوّدتها على الشر اعتادت فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بأن المكترين من الذكي هم السابقون إلى الأجري قال قد سبق المفردون عفو المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ على الذاكرون الله كتيرا والذاكرات والمفردون جمع مفرد وهو المنفيد مع الله بقلبه ولسانه ذاكرا ولو كان مختلطا مع الناس يعني حتى لو كان مختلطا مع الناس هو يذكر الله لأن قلبه ارتبط بالله جل وعلا ليهتمانه هو الذي مع الناس، وأما قلبه فهو مع الله، ولهذا سموا بالمفردين، ولهذا كانت ذكره أروخ الأعمال. كان روح الأعمال كلها، لأنه أكبر من الأعمال كلها. قال تعالى: ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقد بين العلم في معنى هذه الآية أن ذكر الله أكبر من كل شيء. فهو أفضل في أكثر الطاعات لأنه المقصود في أكثر الطاعات فهو سلها وروحها وقد اقترن بأكبر أعمالها فلا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد هي ذكر بل هي أفضل ما ما يذكره الذاكب ولهذا أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله أفضل الذكر ولا إله إلا الله اقتلت الصلاة بالنبي و اقم الصلاه لذكرى ما الصلاه كلها أذكار وقتها الحج بالذكر اشلكم فذكر والله كذلككم اباكم او شد ذكر واقتنى الجهاد بالذكر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فتبوتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يعني أنظر ما من شيء إلا وخصصه ذكر سواء في العبادات أو في الجهاد ولا شك أن الذكر من صميم عقيدة المسلم عندما تقول الله أكبر فأنت تكبرها جل وعلا لا كبير إلا الله هذه عقيدة عندما تقول سبحان الله فأنت تنزه الواحد الأحد فنزه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب وهكذا إذن فالذكر يوجد في العقيدة ويوجد في العبادات ويوجد في الجهاد وهكذا وقد جعل الله علامة الأمناء على دينه وهم العلماء أن يكونوا من الذاكرين بل إنه سماهم بأهل الذكر فقال فاسألوا في صوت. في صوت. فاسألوا أهل الذكر. يعني الله جل وعلا سم العلماء بأهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا شك إخوة الفضلاء أخوات الفضليات أن الغفلة عن ذكر الله من علامات الحلمان فالمحروم الذي يكون غافلا نعود بالله منه يكون غافلا عندك لله جل وعلا من الحلمان ومن الجهل ومن النقصان والخسران ولا نجاة من كل هذه الأمور إلا بذكر الله ولهذا دم الله جل وعلا أمثال هؤلاء قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يعني نسوا الله لا يذكرونه لا يذكرونه سبحانه إذن فالنجاة من الحرمان والغفلة والجهل والخسران ومن النقصان بذكر الله إذا أردت النجاة فعليك الإكثار من ذكر الله قال معاد جبل رضي الله عنه ما شيء أنج من عذاب الله من ذكر الله هذا الأثر عند الترمذي ما شيء أنج من عذاب الله يعني أن الذكر ينجي من عذاب الله إذا كنت تريد النجاة من العذاب من عذاب الآخرة ومن شقاء الدنيا فعليك بذكر الله عليك بذكر الله جل وعلا لا يليق بك أخي المسلم حتى وإن لم تقل شيئا أن تضل صامتا لا تذكر الله لا تذكر الله جل وعلا في بعض الأحيان تجد نفسك صامتا فعود لسانك الذكرى أنت ويألف ولعلك تجد نفسك وأنت في نومك تذكر الله تعالى لماذا؟ لأن اللسان تعود مع أنت كذلك تعودت على ذكر الله فصار الذكر لك كالأكل لا يمكن أن تستغني عنه فلا بد من تذليل اللسان وتعويده على الذكر في كل حال، حتى تطوع النفس على الاكتايم منه فتستكتي بذلك من الخير وتزداد في الإيمان. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كسرت علي ما شاء الله شرائع الإسلام قد كسرت علي فأخبئني بشيء أبي فقال للحبيب المصطفى لا يزال لسانك رطبا من ذكي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الحديث هو التنميدي بن ماجه وصح الشيخ الألباني في صحيح بن ماجه ولا شيء يرطب اللسان بذكر الله أكثر من المحافظة على أورادي من الأذكار التي تعمل بها الأوقات فالمحافظة على الهيد القرآن ليوم أو الأسبوع أو الشهر أمر مهم لمن يريد أن يكون قلبه موصولا بحديث الوحي والأوراد الأذكار من أذكار اليوم والليلة هي سلاح المؤمن في مواجهة حجب الغفلة وأقفال الانشغال لا بد لك أخي الكريم أن تجعل لك وردة من أذكار تريد أن تنام لا بد أن تذكر إذا استيقظت أذكر إذا خرجت من بيتك أذكر إذا عدت الدخول أذكر إذا عدت أن تأكل الطعام أذكر إلى الله إذا عدت أن تأتي أهلك أذكر. أذكر الله جل وعلا فإن قدر بينهما ولد الشيطان هذا موطن صعب جدا ينبغي للمسلم أن يذكر الله فيه حتى لا يكون للشيطان نصيب من ذرياتنا يعني ما من شيء شيء إلا وفيه ذكر لماذا ما الهدف لماذا هذه الأذكار أن يحصنك الله جل وعلا حتى تكون محصنا لا يمسك سوء هذا هو المقصور والله غني عن العالمين لا إله إلا الله ذلك فضل الله يتيه من يشاء إذن هذا فضل كثير فلا وهو فضل الذكر إذن عليك أن تجعل لك أورادا تصور عندما تخرج من بيتك تصور هذا الحديث فتقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيطان لأخيه لقد كفي ووقي الله أكبر لقد كفي ووقي يعني ما يستطيع أحد أن يصر إليك لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن أليست هذه نعمة من الله جل وعلا أليس هذا خير كثير ولله الحمد والمنة اللهم اجعلنا وإياكم من الذاكرين والذاكرات ولتتذكر أخي الكريم كيف كان يحافل النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار دون أن تشغل وأن ذلك هموم حمل الرسالة يعني هل هموم كأنت أكثر من هم الحبيب المصطفى؟ أبداً لا يمكن لأن هم الرسالة أثقل من كل هم وهم الوحي أثقل من كل شيء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة. وتعيّفون قصة الصحابي التي كانت فخر رسول الله على فخره فنزل عليه الوحي فكادت فخر رسول الله تعوض ويتكسر فخر الصحابي من شدة تقوى الوحي. ولقد كان يتصبب عرقه في الليلة الشديدة البرد. لا إله. الله يكرمك. ومع ذلك ما ترك الحبيب المصطفى الذكرى ما ترك الذكرى وادكر اسم ربك بقرة واصيلا تسجد لهم وسبحه ليلا طويلة ونفعل بكم ان شاء الله أخي الحبيب أختي الفاضلة هنا نحن في رمضان في أعظم الليالي من رمضان وفي أعظم الأوقات من رمضان وفي أعظم فرص لإعادة التوازن لإعادة التوازن إلى برنامجنا اليومي حتى لا تفترسه كل الشواغل شواغل الدنيا وتقلبات الأحوال ولكي نعيد التواجن إلى برنامجنا اليوم يفتدع من شهر رمضان بوسع واحد مننا أن يجعل للأذكار فيه مكانا لا يزوحم ومضمارا لا ينافس تستطيع مثلا أن تشغل وقت الأصحار بالاستغفار الله الله في الاستغفار يا إخوة علنا نتكلم عن الاستغفار والله يا إخواني فيه لخير كثير من لزم الاستغفار فرج الله قربه وكشف همه ورزقه من حيث لا يحتسب ما أعظم الاستغفار إذا داقت فيك الدنيا لما رحبت إذا وقعت فيك المصيلة فأكتم من الاستغفار إذا كنت تريد مالا فأكتم من الاستغفار إذا كنت تعيد الولد فعليك بالاستغفار إذا كنت فلاحا وتعيد نزول المطر فعليك بالاستغفار كل شيء تحتاج إليه في حياتك أخفار هذا الذكر العظيم جيبوه يا أخوان فإنه مجرب فضل الله ولا يحتاج إلى تجربة هذا قول المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى ليسلم إذن مثلا في وقت الأسحار قويل الفجر عليك بالاستغفاء وبعد الفجر بالتسبيح والقعود لأذكار الصباح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت صليت ما تيسر من ركاعات الضحى فإذا ما تم ذلك وأقفلت على قصر من النوم استعدادا ليومي من العمل فبوسعك بعد العمل أن تقتنص يعني نحن نقتنص لأننا نعيش في زمن الفتن قد تضع برنامجا ولا تستطيع أن تتحكم فيه يقول هذا الأسبوع سعادة هذا البرنامج وامشي عليه إن شاء الله لكن لا تستطنها الفتن فتن كقطع الليل المظلم عادنا الله هو من الفتن ولهذا عليك أن تقطنص شدد على هذه اللفظة أن تقطنص فلصة لأذكار المساعد قبيل غروب الشمس والانشغال بالإفطار فرمدان موسم للذكر كما هو موسم للصيام والقيام والجود وأنواع العبادة إن للأذكار في ليالي رمضان وأيامه متسعا كبيرا وهي مع ذلك تكتسب روحا ربما يعني سبحان الله كل شيء في رمضان ليس كغيره في الشهور الأخرى إذن فالذكر في رمضان ليس كالذكر في الشهور الأخرى وحلاوة الذكر في رمضان ليست كحلاوته في الشهور الأخرى يقول النخاعي رحمه الله بيحفظ من ألف ركعة هذا كلام الإمام النخى رحمة الله عليه يعني الذكر في رمضان ليس كالذكر في غيره من الصهور والذاكر لله تعالى بقلبه ولسانه كما يجدد إيمانه فإنه يجدد براءته من النفاق لماذا فالمنافقون أقل الناس ذكرا لا حول ولا قوت إلا بالله. هذا ضابط من ضوابط معيثة النفاق المنافقون لا يذكرون الله كثيرا بدليل هذا النص وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هذا قول رب العباد الذي اطلع على القلوب سبحانه ويعيف مكنوناتها إذا كنت طرى ثقلا في نفسك من الذكر وكانت نفسك لا تطاوعك في الذكر فجاهدها حتى لا تكتب من المنافقين والمؤمن مطالب بأن يتميز عن المنافقين لماذا يكون هذا التميز؟ بذكر الله جل وعلا وعليكم سلامكم الله أن يكون ذاكرا شاكرا قال أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر من ذكر الله من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من النفاق من أكثر من ذكر الله انظر هذا قول الصحابة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم مأخوذ من مشكات النبوة لأنهم معايش الوحي والتنزيل وهم التلامذ البررة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثقوب ماء الوحي رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وصفه جميلة مباركة يعطيها لنا أبو هرير رضي الله عنه حتى لا نكون من المنافقين من أكثر يقول من أكثر من ذكر الله برئ من النفاق برأه الله جل وعلا من النفاق ومن رحمة الله أنه جعل قصة من ذكر العبادة له فريضة لازمة حتى لا يكونوا مخيرين بين أن يذكروه أو يغفل عنه فيغلبهم الشيطان بالغفلة ولأجل ذلك فرض الصلاة وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال وأقم الصلاة لذكري وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات أخرى وجعلها مؤكدة وهي نوافل وزيادة في ذكر الذاكرين تشبر النقص الذي يلحق بذكرهم المفروض وقد جعلت النوافل متخللة للفرائض حتى لا تطول الغفلة وكل هذه الصلوات يشترك فيها القلب مع الجوارح وعليكم سلامة الله وإضافة إلى ذلك شرع الذكر باللسان في كل الأحيان في أذكار موظفة في اليوم والليلة مبارك الله فيكم تتأكد منها الأذكار ورقيب الصلاة المفروضة فيشرع فيها أن يذكر المصلي ربه مئة مرة عقب كل صلاة مفروضة ثلاثة وثلاثين تسبيحه وثلاثة وثلاثين تحميد وثلاثة وثلاثين تكبيره أخي الكريم لا تضيع هذا الفضل وهذا الخير نرى كثير من الناس بمجرد أن يسلم الإمام يقفون كالرمح يقفون وكأن شيئا ينتظرهم ضيعت نفسك ضيعت هذه الفرصة ابكي الله جل وعلا لا إله إلا الله يعني هذا الذي يسمع تسلمة الإمام فيقوم بهذه الطريقة هل كان مع الإمام أكيد لو كان مع الإمام ينتهي الإمام أو ينتهي هو من ذكره لكن بمجرد أن يسمع السلام عليكم ينتصب واقفا لعله عنده موعد عنده شيء يشغله تشغله دنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة والإنسان في صلاة ما دام في مصلى ما دمت في مصلاك فأنت في صلاة فلا تضيع أخي الكريم هذا الخير العميم وحياكم الله إذا أتممت صلاتك فعليك بهذه الأذكار المباركات أن تذكر الله تعالى 33 وتلاتين وتلاتين وتلاتين تحميد و33 تكبير تختم بفضل كلمات الذكر وهي لا إله إلا الله وهكذا يقول الله جل وعلا وسبحه بقرة وعصيلة وادكر اسم ربك بقرة وعصيلة وقوله واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي ولذكار وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما أعظم الدكر الإخوان يحكي بن القيم رحمه الله أنهم كانوا يقومون بزيارة شيخ الإسلام من تيمية في سجن القلعة فيخبرهم بأن وجباته يعني أكله هو ماذا هو الذكر والله من حلاوة الذكر لا يشعر بالجوع ولا يفكر في طعام انظر كيف سمت نفسه وارتفعت وعلت حتى عن الأمور عن أمور الأكل والشرب فصارت تتزود بذكر الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب أتريد أن يطمئن قلبك إذا داقت عليك الأرض بما رحبت واعتراك الهم من كل جانب فاذكر الله واذكر الله جل وعلا فذكرك لله جل وعلا دليل على تحقيق العبودية لله واذكر ربك فهذا اعتراف منك بأن لك رب يغفر الذنوب جميعا عندما تذكر الله جل وعلا هذا اقرار منك على أنك عبد في حاجة إلى سيده فلا تنسى الله لا تنسى أخي الحبيب وخصوصا في هذا الشهر المبارك في هذا الشهر المبارك ضع بنا مجل للأذكار أذكر الله في الصباح في وسط النهار في المساء في الليل عند النوم عند الاستيقاظ عندما تريد أن تخرج إلى المسجد وأنت في طريقك إلى المسجد ما من حركة حركة إلا ولهดكن معين حتى وأنت تريد الدخول إلى الخلاء ماذا تقول وأنت تريد الدخول إلى الخلاء وإذا خرجت من الخلاء كذلك ماذا تقول وهكذا وهكذا حتى يحفظك حتى يحفظك الرحمن جل وعلا أخبرني أحد الأحبة من الشباب الذين يقومون بالرقية أنه مرة سأل شيطانا بعدما قام بالرقية الشرعية لمرأة فقال له أود أن أسألك سؤالا قال اسأل قال الذي يصلي ويذكر الله جل وعلا كيف يظهر لكم كيف يظهر لكم فقال له هذا الجني أو هذا الشيطان قال يظهر لنا وكأنه محاط بغيمة سبحان الله يعني وسط غيمة دباب سحاب يعني يعني عندما يرون هذا الأمر هكذا يعلمون بأن هذا الشخص محصن حصنه الله جل وعلا بالأذكار وبالقرآن وبالصلاة وبكل ما فيه ذكر تصور نفسك ولست محصنا فأنت لقمة سائقة للشياطين لشياطين الإنس وشياطين الجن عندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضرك شيء تبت عن الإمام أحمد أنه ما أطرك هذا الدكر أبدا وفي إحدى الليالي لذا غده عقرب فتذكر أنه ما قرى إله إلى الله وأخبرنا أحد الأخوة أنه قام بالليل وجد بجانبه عقرب فقال هذا الدعاء ونام والله بقيت العقرب في مكانها حتى الصباح لإخوانها الذكر له قوة عظيمة وله تأثير كبير لا تستهينوا بالذكر لا إله إلا الله إياك أن تغفو الأخ الصائم مخت الصائمة عن هذه الأوقات المفضلة خلال هذا الشهر المبارك فهي أوقات تغالب عليها لدة المنام أو انشغالة الإعداد للطعام فلنقل حذرين حتى لا تفوتنا وأذكار اليوم والليل وأولاد الليل والنهار تجدها في مدانها عليكم سلامة الله يا الله شيخ سامي الله يكرمك. ما عاد هناك مشكل في البحث عن الأذكار ولله الحمد والمنه تمنه زهيد جدا وتجد فيه كل الأذكار. لا يمكن أن تضعه في جيبك وأن تذكر الله تعالى متى شئت. قامة الحجة نسأل الله الثبات. دل لسانك أخي الكريم دل لسانك بالذكر وفرغ أوقاتك له عسى الله أن يكتب نرأيك من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات وقد زعل الإمام أبو عمر بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به المرء من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات فقال إذا واضب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة في ليل العبد ونهائه وهي مبين في كتب العمل والليلة كان من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا نسأل الله جل وكلا. كما نسأل جل وعلا أن يغفر دنوبنا وأن يصلح أحوالنا ونفقنا كم إخواني الفضلاء على أن نخصص أوقاتا لذكر الله جل وعلا فمن كان مخصصا أوقاتا للذكر فهنيئا له ثم هنيئا ومن كان غافلا فعليه أن يعيد النظر في هذا الأمر وأن يذكر الله جل وعلا في كل لحظة حتى يكتب من الذاكرين الله كثيرا نسأل الله جل وعلا أن نصلح أحوالا جميعا لنوبنا وأن يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم كما نسأل جل وعلا أن يحفظكم جميعا وأن يبايك فيكم وفي أوقاتكم وأن يبايك فيكم وفي أولادكم وأبنائكم وأن يبايك فيكم وأن يحفظكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم من الدعاة إلى الله جل وعلا وأن يجعلكم ممن يحملون هم هذا الدين ويدعون إلى توحيد رب العالمين بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله مننا ومنكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يختم لنا ولكم بالفشنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والله يا إخواني إن الإنسان لا يعيش في بعض الأحيان لحظات يكون لها وقع كبير يعني اليوم في مدينتنا كان عندنا خمسون درجة من الحرارة ورانا عطش شديد بدون استثناء فالكل يشتكي. فقلت لأحدهم تصور نعم تصور في الجنوب قلت له تصور قلت له لابني وأنا أتكلم مع ابني قلت له يا سعد تصور هذه اللحظة التي نحن فيها لو كنا في جهنم نريد فربة ماء لا مراكف نترى تصور ونحن الآن في جهنم ونريد فربة ماء ما السجيل إليه فلا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الآن أنت تعلل بأنه بعد ثلاث ساعات ستشعب ماء وتشعب عصير وتشعب كده ليست عندك ضمانة أن تكون من أهل الجنة ما عندنا ضمانات إلا من يرحمنا ربنا جل وعلا فهذه الأمور إن شاء الله تعالى تجعلنا نعيد النظر في حساباتنا وفي مواقفنا مع ربنا جل وعلا ونعيد النظر في عبادتنا وفي سلوكنا وفي إخلاقنا وفي معاملتنا وفي أكلنا الحلال وفي بعدنا عن الحرام لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رحمتك فنحن نأتيه بأننا مقصرون فاللهم ارحم تقصيرنا أم تقصيرنا يا رب اللهم ارحم تقصيرنا وضعفنا اللهم ارحمنا برحمتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة في السجود بين يديك يا العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لقولنا من الخاسرين اللهم إنا نعود بك من خسران مبين تصور أخي الكريم لك أبناء ولك أحب ولك والدين ولك كده تصور هذا الموقف تصور هذا الموقف وقد دخل جنة الرحمن وأنت دخلت جهنم العياد بالله لا بد أن نستحضر هذه الصور عندما تستحضر هذه الصور أكيد ستعيد النظر في حساباتك وستعيد النظر في سلوكك فلا حول ولا قوت إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد وضعك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأعتم إليك هناك أخط المريض يا إخواني